إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْنَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْكُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وعيسى وأيوب, وَعِيسَى وَأَيُوبَ وَيُونَسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا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 لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا وصجوا عن سبيل الله قد ظلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغسروا لهم. لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديه القريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فَآمِنُوا خَيْرًا لَكُمْ وَإِن تَذْكُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا